وليخشى جتون ها صداتو يتامى الرد الذين لو تركوا إسانا يوريسا من خلفهن دوجد دوب إسانيت ذرية فرطة ضعافا للافت يوقع جلت دقو يوريسا وفي الرد صداتا يتامى عنباء كيتبر جرور رد ها قلت اللَّهَ رَبِّي ربي سانيها ثدا تني يتمام يقول أبوكي ستي ويتامان جالتو حهجةني هرتني ساني اللي يقسان برادو أنيج الانتازه أك همير أبني نمني برولق قيسان هجة سنك التهجة الجد وليقولوا جَجَّ غَرِي سَدَقَتْ لُهَا هُرُوتَهِ صِرَاهَا أَرْكَ سَدَقَ فَظَهَا وَأَنْثِلَا صِرَاهَا فِي نَمَسِ الْعَلُوَ هَمْ بِصِيْفَهَا هُرُوتِ مَرَّ سَدَقَ تَتْنِنِ وَجُلَّتِهِ يُمَّتِنْ جَتِنِي فَقَالَ كَنَا كَنَا كَنَا حَرَامٌ Puhro yataamata Zulman Hakamale Innama yaakuluna Fii butoonihim Kaisanyyatan gara'i Saaniti Nara'n Ibidda Ibiddu ma gara'i saaniti gadi nyatani Wasayaslawna Aqamun ata'an Saeiran Ibidda saeiri jatam tutak كان جَبَاتكَ أَمُنَاتَ أَنِّي وَالرِّهْوَ يَتَمَثَّلَ نَجَتَنَّ يُزِيقُ مُوَلَّاهُ رَبِّ إِسْنِي الْعَامِ إِسْنَ أَجَجَ فِي أُوْلَادِكُمْ يُجْلِي تِسْنْكِسَتِي وَانْدُبَتُهُ الْوَكَنَ إِسْنِي الْعَامَ سُنِي مَالِجِ النَّادِ لِلْذَكَارِ يُجْلِي إِرَاتِيفْ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أود أك جلّ الدبرة لما ها تاني. يو جلّ الدبرة في جلّ إراء ولبتك أبامن تعلم يا كيساتي ولا ك إراء تفرتاجتو ولا ك هفت جلّ الدبرة يو تكتي تأتي أمو جلّ الدبرة. سلوثة فرات ترك سدفا قربان ليرا حرق نمني برا برانجر تاتي قسمت فراتا جتو فإن كنا نساءا اجولينا من الرادوس يوكا اجولي دبراتات تاتي قدير دي برانجر فوق ثنتين لما فلهن ما ترك هر كلماء نمني إرّا دئيساً فُلأتّي ماالي في جنّان نمني براوان براهن جرّه ججّو كناف فلهما الثلثان مما ترك جلِي ربّين كينا دبّة ججّونا وإن كانت يوتاتي واحدة تقّتّي فله النصف ولك فردي يوكت قتي تاتي تاتي جلنا ما رلت سنى فله النصف ولك فردي ولأبويه على عبنا مكة دوائيف لكل واحد منهما تقطقون إساني أسوده بكجات كوداني هركتوك أرجعتا مِمَّا تَرَكَ وَأَنَّمِكَّ دُئِلِي سِرَّا إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ يُو إِلْمَكَ بَاتِهِ إِلْمِكُنِ كَانَمِكَّ دُئِيسَنِ جَجُّرَ فَإِنْ لَمِيَكُنْ لَهُ وَلَدْ يُو إِلْمَكَ نَقَبَانِّ تَاتِهِ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ أَبَّانْ قُفْتِ كَيْسَنْ يو كهذا منافى حمد فتيه كان وجّن أباهاتي قفتكة ساداريو تاتيه فلي أمهي هذا إساتيه الثلث هرق سدفا تجيرا وان سن الرّاه وان حاتي منا إساء فرأتو وان سن حركة دفاه روح هذا فدتا وانا اتشراها في هذا من ايسادت فدتا جيتشودا فإن كان له إخوة يؤب لي ينك أباته نملمته سني ألته ديرته دبرتته فلأمه هذا إثاتف السدسو باكا جهت تقودني هركة القهورة واني سنرها في أبافي قبليا همان أرغت تجيشتورا من بعد وصية كنهندنو إرغت آمس إن الآمتي جيس سني يوصى بها كإن سن أودين يوقدين إسرائيل راكب فلان جيسني وانت قودم مرتوقك قودم أباكم وأبناءكم أبواتك في المنكيسن لا تدرون هم بيتا أيهم أقرب لكم نفعا كم تطول إثنتي أولا يتشو هم بيتا الدنيا أباقية تقال علمية تقال كجت تنسونه دالما أن نرى آلو إبالو تقالها فلتو كجت تنسن إسني البيت من كآخراتي إسني ربي جدد تبيك قناف دالما يا كرا إسني فقولي كم إسني الرقولي أكنمي فريضة فريضة من الله كون الدر كرب الراته ان الله كان عليما حكيما رب تنت عليما بكا حكيما اوجسا كوا هند بكي تهجر ربك ان درسن الرا اسمت دبتي درس انتن انت ان دي بنتي Nagake se ei